ف فَبِبُ عَنْكُ مُذِكرَ صَفْحًا أَنْكُ تُم طَوْمًَا مُسِرِفين وَكَمْ أَسَلْناَا مِن بِّ فِي الأووَلم وَماَا يَأتيِهِم مِ بٍِّ إِللاا كَوا بِهِ يَسَْهْذِئون فَأَهْلَتْناَا أَشَدَّ مِنْ وَ بَقُشَاء وَمَوامَثَل الْ الأووَلين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 أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْقِصَامِ غَيْرُ مُبِينَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِ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 وَلَن يَنفَعَكُمُ اليَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَن نَّكُم فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَإِنَّمَا تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ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 يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون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 فَذَرَهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي وُعِدُوا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهُكُمْ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ العليم